وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿قُرٌّ نِعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنۡجَاكُم مِّنۡ آلِ فِرعَونَ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡحَرِّ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلۡمَوَٰسِيءَ﴾ وَيُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَوْتُمْ لَأَنزيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى انتكروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لا غني عن أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ إِذْ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا إِلَّا மிலமு دو ايدي يقم في افواغكم وقالوا اننا كفرنا بما اورس شَكِّم مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيَّ قَالَتْ رُسُلُ آمَنَ اللَّهِ قُمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ادْعُ قُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُنْأَخِرَكُمْ إِلَى مَا قُلُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا بسلطان مبين